Book 2 36 36 Městská hromadná doprava Al-muwasalat al-ammah al-qariba al autobusová zastávka أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ اكتري أوتوبوس يدد سنترا أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ اكترع رينكو موسيميات أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن أأخذه؟ موسيم برستوبيد هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ كده موسيم برستوبيد؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ Kolik stojí lístek? Kolik stojí jízdenka? Bikem těžké je těžké je těžké je těžké je těžké je těžké je těžké je ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. موسى تريستو بيدف زدو. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. دار في مترو المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. المترو التالي. سيصل خلال خمس دقائق درشي ترامواي میده زى دسة منوت الترام التالي سيصل خلال عشر دقائق الدرام التالي سيصل خلال عشرة دقائق درشي اوتوبوس میده زى پتناست منوت الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقيقة الباص التالي سيصل خلال خمسة عشر دقائق. كيف يدى المتر؟ متى يسافر آخر مترو؟ متى يسافر آخر متر؟ متى يسافر آخر ترام؟ متى يسافر آخر ترام؟, <متا> يسافر آخر ترام؟, <متا> يسافر آخر ترام؟ قد يأتي آخر باص. متى يسافر آخر باص؟ متى يسافر آخر باص؟ معتي يزنكو. هل معك تذكرت سفر؟ هل معك تذكرت سفر؟ يزنكو، نا نمام جادنو. لا، لا يوجد معي. لا, tak musíte zaplatit pokutu Ivan alejka, an